الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فهذا تسجيل صوتي لمنظومة مئة المعاني والبيان للشيخ محب الدين بن الحنفية رحمه الله تعالى سجلتها عسى أن تكون نافعة النيوة والإخوان الراغبين في دراسة هذه المنظومة المباركة والله تعالى أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع والحمد لله رب العالمين أخوكم ومحبكم في الله الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم وبعد قد أحببت أني أنظما في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عمئة لم تزني فقلت غير آمن من حسدي فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياسي ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي وأن يكون مطابقا للحالي فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر ارتصفه والصدق أي يطابق الواقعما ما هو والكذب أن ذا يعدما الفن الأول علم المعاني وعربي اللفظ ذو أحوالي يأتي بها مطابقا للحالي عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثماني الباب الأول أحوال الإسناد الخبري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 دهو حقيقة عقلية وإن إله غير ملابس مجاز أولى الباب الثاني أحوال المسند إليه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 للشأن والإيماء والتبخيم وبإشارة الذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط وأل عهد أو حقيقة وقد تفيد لاستغراق أو لمن طرده وبإضافة فالاختصار نعم ولالضمأة وإحتقار وإن ف فللتحقيني والضد والإفراد والتكفيني وضده والوصف التبيني والمدح والتخصيص والتعيني وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاحي باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال والعطف تفصيل مع اقترابي أو رد سامع إلى الصواب والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد لاختصاص ولي نفيا وقد على خلاف الظاهر يأتي لولا والتفات دائر الباب الثالث أحوال المسند لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينه وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد واسما فلنعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصيدا والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا وتركه لمانع من هو إن بالشرط باعتبار ما يجاء من آداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذا كمن عذا والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتمكير الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مفاعل من أجلي تلبس لا كون ذاك قد جرى وإن يرد إلا لم يكن قد أن النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما والحفق للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجانك المقابلة وقدم المفعول أو شبيهه فردًا على من لم يصب تعينه وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما الباب الخامس القصر القصر نوعان حقيقي وذا نوعان والثاني إضافي كذا فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف طرقه والاستثناء والاستثناهما والعطف والتقديم ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثلما القصر بين خبر والمبتدى يكون بين فاعل وما بدا منه فمعمول وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل الباب السادس الإنشاء يستدعى الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع ولو هل مثل لعل الداخل فيه والاستفهام والموضوع له هل همزة مما وأي أين كم كيف أيان متى وأنا فهل بها يطلب تصديق وما همزا عدا تصور وهيهما وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير والأمر وهو طلب استعلاء؟ وقد لأنواع يكون جائي والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعدها يجوز الندى وقدر الاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء قد يقال الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا الباب السابع الفصل والوصل إن نزلت الثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلما أصل وإن مرجح تحتما الباب الثامن الإيجاز والإقناب توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإقناب إن بزائد عنه وضرب الأول قصر وحف جملة أو جمال أو جزء جملة وما يدلوه عليه أنواع ومنها العقل وجاء للتوشيع بالتفصيل ثاني والاعتراض والتذيل الفن الثاني علم البيان علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فما به لازم ما وضع له إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان ومنه بالوهم وبالوجداني أو فيهما يختلف الجزآن ووجهه ما اشترك فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي وذا واحدا أو في حكمه أو لا كذا والكاف أو كأن أو كمثلي آداته وقد بذكر الفعل وغرض منه على مشبهي يعود أو على مشبه به فباعتبار كل ربن نقسمي أنواعه ثم المجاز ففهمي ومفردا ومركبا وتاره يكون مرسلا أو استعارة ويجعل ذا ذاك الدعاء الأولى وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أولى فتابعية وإن تكن ضد انتهت أمية وما به لازم معنا وهو لا ممتنعا كناية فقسم إلى إرادة نسبة أو نفس الصفة أو غير هذا إن اجتهد أن تعرفه الفن الثالث علم البديع علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام ضربان لفظي كتجنيس ورده وصجعنه قلب وتشريع ورد والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليم والتعليق خاتمة في السرقات الشعرية السرقات ظاهر فالنسق يذمل إن استطيع المسق والسلخ مثله وغير ظاهري كوضع معنى في مكان آخر أو يتشابهان أو ذا أشمل ومنه قلب واقتباس ينقل ومنه تضمين وتلميح وحل ومنه عقد والتأنق تسل براعة استهلال منتقال حسن الختام وانتهى المقال